سلام فقد نصرهم فقد نصرهم كلنا اليوم وسمعون أبظاق قلوب يبلغ الكونا صده وينحقو من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيزٍ شاد مجدا وشده ويهحقوا من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيزٍ شاد مجدا وشده من ثرى مكة فاضى النور يجتازه مذاهر أي روح وفؤاد رمها منه رداه من ثرى مكة فاضى النور يجتاز مداه فاسأل التاريخ يمبي كيف أبصرت نداه بالغ البذل جميعا وانتهى ثم ابتداه فسأل التاريخ يمبي كيف أبصرت نداه بل لا جميعاً وانتهى ثم ابتدىه وانتهى وانتهى وانتهى ثم ابتدىه كانت الناس حياً فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرة حررتهن يداه كانت الناس حياً فاستبانوا بهداه كانت الأفكار أسرة حررتهن يداه قافلة نور سارت رحمة خلف أحد كان قبرا ثم أحياه لدهم قافلة سارت رحمة خلف أحد كان قبرا ثم أحياه لدهم سارت رحمة خلف أحدهم واسمعون اضطاق قلوب يبلغ الكون